الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما ولك وبالآخرة هم يقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المبلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم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 يُقَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُقَدِّعُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا خيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا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 آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا ما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في صغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في غلما لا يبصر.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 ويخف أبصارهم كلما ضاؤ لهم مجه فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بتمعهم وأبصارهم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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب منكم فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنت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 ولهم فيها أزواج طهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً فما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا هذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون رهدا الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك الخاسرون كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم, فأحياكم ثم يميتكم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 وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعر في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق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 اعرضهم على الملائكة فقال أم بؤني فقال أم بأسماء لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماء فَلَمَّا أَبَّأْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا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 وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب به الشجرة فتكون من أضالبي فأزالهما الشيطان عن آف أخرجهما مما كان فيه وَقُلْ مَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيمٍ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنه هو التواب الرحيم قلنا نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداي فمن بعهدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تستغنوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقوا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 وَإِنَّ هَالكَ كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسرائيل فروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين.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 عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أين ليلة ثم تخدم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم غفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون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 بعد موتكم لعلكم تشكون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا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 قد علم كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مبسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ادعُ لنا ربك يخرج لنا مما متمت الأرض من بقلها ادعُ لنا ربك يخرج لنا من ما تنبت الأرض من بقلها وخثائها وفومها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُودُونَ الظَّالِمِينَ النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا ونسروا نصارى والصابئين من آمن بله واليوم الآخر وعمل صالحة وعمل صالحة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا له كونوا قردةً خاسئين فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظةً للمتقين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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بحر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإن إِن شاء ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأ والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 بَعْضِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَنَّا وَإِذَا خَلَفَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَذِّثُنَّهُمْ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 إلا يظنون ثويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا.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 قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَيْنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالبون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً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 ما توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم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 خرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهون عليهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفاذوهم وهو محرم عليكم إخراجه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفكرون ببعض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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَتُكَذِّبُ لَمَّا جَاءَكَ الْمُرْسَلُونَ بما لا تقوا ان استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وَكَمْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ بَلَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما ويكفرون بما وراءه وهو الحق صدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن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 قُرْبُ مَا أَتَيْنَا بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشْفُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ الْبِئْسَ مَا يَأْكُم بِهِ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 كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحراصا س على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحادهم لو عمه ألف سنة وما هو بمتحذره من العذاب أي يعم والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائم كته وعسوله وجبيريل ومikal فإن الله عظيم الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما ي بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرح وزوجه وما هم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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لبثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وف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 ما ننسق من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَنُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَ كَثِيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم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 فَقَالُوا لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلَّا مَنْ كَانَهُ دَنْ أَوْ نَصَارَةٌ تَلَكَ أَمَانِيُّهُ أُلْهَاتُ بُرْهَانٍ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلاَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست في النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن من الله ان غَمَسَاجِدَ الله ايُذْكَرُ فيها اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي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 ما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأذين آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم.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 والتقوى مالا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاع ولا تفعها شفاعات ولا هم ينصرون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 قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى ما عيل انطهر بيتي انطهر بيتي للضائفين والعاكفين والركع السجود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 ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت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 إنك أنت العزيز الحكيم ومن يغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قانون نعبد إلهك قانون عبدوا إلهك وإله آباؤ ك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولقم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم خليفا وما كان من المشركين قولوا آمنا في الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واسحق ويعقوب والأسباط وما موت يموسى وإسحاق وما موت من نبيون من ربهم.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 وَإِذْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَا هُمْ فِيهِ شِقَاقٌ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْلُ لَهُمْ كُلِّ صُلُوَىٰ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يغمن سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ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 من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ عَمَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ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 وحيثما كنتم فوالوجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل النعم ما يعملون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 الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبخوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا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 ناس عليكم حجه لا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم فلا تقشوهم وقشوني لا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء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 ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله بَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْعْتَمَ وَفَلَجَ نَاحٍ عَلَيْهِ أَنْ يَطُفُّ وَفِيهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا والهدى من بعد ما بينناه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 وَأَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا هُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ كِثْرانَ النَّاسُ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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصر في الرياح والسحاب المسخر.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 يبحونهم كحب الله والذين آمنوا أجدد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْخُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 ما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهدون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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله بمن اضطر غير باغ ولا عاب فلاف معلي إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغون به ثمنا قليلاً ويشتعون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى والعذاب بالمغفرة فما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 ليس البر أن تولوا روحكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر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 به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن غفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 تقول أتبع عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين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 مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهْنَةٌ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُلَّمُونَ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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشقون وإذا أسألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعال فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون إِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أن فسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، بل الآن باشروهن وبتقو ما كتب الله لكم. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنت عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأخلون أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثث لتأكلوا فريقا من أموال الناس لِإثمِ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَا وَاقِتُ لِلْنَاسِ والحج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 وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوه مع الدَّمَسَجِدِ الحَرَامِ حتَّى يقَاتِلُ كُمْ فيهِ فإن قاتلُ كُمْ فَقَتُلُهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإن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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ ففِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فذكر الله عذاب المشعر الحرام وذكره كما هداكم وذكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن باليد ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله رفيع رحيم. فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا بمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولا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 عَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ لِمَنِ ادَّقَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَظْلِمُكُمْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 سَالْبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ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 yang t referred on express them saluran ada darurat dan mutwie diri sampai yang berbicara dengan mereka menjadi saudara astudah ada yang empieza tidak يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدر منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت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 أولئك يرضون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر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 وَإِلَّا أَخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَقْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا إِعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن الخير من مشرك ولو أعجبه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبقو وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.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 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَاقِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ رِجْسًا فَفَرِّقُوا وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِن عَزَمَ طَلَاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 والله عزيز الحكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شيء إلا إلا أن يخاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما مبتدث به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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذاطلقتم النساء فبلغن اجلهم امسكاهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا صلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبنوهن أن ينبون فَحَنَّ أَزْوَاجُهُم إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَقْصِفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن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 لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراضهم منهما وتشاور فلا جناح عليكم وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتاكم بالمعروف اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم بما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تأمنون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معرفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَلَمْ يُؤْمِنْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُولُ إِلَّا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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجا لنا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضائفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلو قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن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 ولما برجوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه إفظهما وهو العلي العظيم لا إفظ راها في الدين قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بطاعوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في صام لها. والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الغلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغ هم من النور إلى العلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Ahlam tara ila al-Ladhi hajj Ibrahim fi Rabbihii an aatahu Allahul Mulk an aatahu Allahul Mulk kaidzqal Ibrahim Rabbii al-Ladhi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 Wahyu, Allah la yahdi kaumul zalimin, atau kah Lati mera pada kawiyatun, wahiyah kawiyatun pada gurujha, wahiyah kawiyatun pada gurujha, katakah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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية في وَنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزَتْ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعوهن ياتينك سحيا وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ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 Al-Ladin yufquon amal-hum fi sabilillahi, thumma la yutbguon ma amfqu man naww walaa ada, thumma la yutbguon ان نن ولا اذلهم اجرهم ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذاء والله غني حليب يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم كلا الذين ينفقون مالهم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا La yakudirun'ala shayim' mma khasabu. Wallahu la yahdi al qom al kafirin. Wabasalu al lazzin yunfikun' amaluhu الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيا ود أحدكم أن تكون له جنة من خيلون وأعناق تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكب وله الر بغفاء فأصابها إعصاب فيه نام فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن مما اخرجنا لكم من الارض ومن مما اخرجنا لكم dari bumi, dan tidak memuaskan orang-orang berbuat jahat, mereka berpaling dan tidak berbuat jahat, dan tidak وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم Mafrota minhu wa fadl, Wallahu asy'ul alim, Yatil hikmat maya sha, الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي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 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضبا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أضليا من التغف في تعريفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهِ نهادس صرا وعلانية فلهم أجوهم عدا ربهم فلهم أجوهم عدا ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَاءَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهِ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 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجَوْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتق الله وذعوا ما بقي من الرباء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 واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم تُوَفَّى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أي من له فلم للولي له بالعدل وستشهد شهيدين من رجالكم. فإلا يكون رجلين فرجل وامرأة من من ترضون من الشهداء من من ترضون من الشهداء أن لا ظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى، ولا يبشّه داء إذا ما دعو. ولا تأسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجاله ذلكم أقتضوا عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم زناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا سبا يعتب ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُّ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُونَ والله بما تعملون عليم الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفر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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا